خش عن أبصارهم يخرجون من الأجدات كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح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 قد قدر وحملناه على ذات الوحوش ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كافر ولقد تركناها آية فهل من يذكر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 جَعَلَ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِر سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَا لِلْكَذَّابِ الْأَشِر إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِر